لا لا من ط ا ل ق ر آ ن a m a n I need it. و ز ر و ر ونخدر طلعها أ ط ي ب وتنحتون من الجبال بنوتا ف ا ر ي ن فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن ولا تطيعوا أ م ر ا ل م س ر م ي ن الذين يفسدون في ا ل أ ر ض ولا يصلحون ش ر الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي